بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام م صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 فمَا كان دعَعْوَهُم إِذْجاأَهُم باسُونَ إللاا أَْ أن قول إ كُ غَالِمين فَل نَسل الذينَ أُْسِلَ إلَيْهِمُ وَلَ نَسلَمُررسَلين فَل نَقُصََّ عَلَيْهِم بعَمِ وَمَا كَُّ غائِبين وَالْوزنُ يَوْومَئِذن الحَقّ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 قال فبما أغويتني لأبعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتيانهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحوراً لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شيتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لَهُمَا الشيطان ليبدي لَهُمَا ما ووري عنهما من سوآتهما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 قَالَتْ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا وَارْسَاءُ أَتُكُمُ وَارِثًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما انه يراكم وهو وقبيله من حيث لا ترونهم ان جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون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 قُلْ إنِ م حَرَّمَ رَبّ الْفَواحِشَمَا وَهرَ مِنْهَا وَما بَطَنَ وَالإِثمَ والالْبَغيَ بِغَيرْرِ الْ الحَقِّ وَآ تُشِْكُ بالِلَّهِ مَا لَم يُنَزّل بهِهِ سُلطانام وَأَن تَقولوا علىى اللهَّهِ مَا لا تَعلمُون وَِكُلِّ أَُّةٍ أأَجلَ فَإِذاَا جَ آجلَُهُم لاَا يَسْستخرِونَ سااع وَلَا يَسَْقَدمون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 فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُم رُّسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُم وَيَقُولُونَ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدَّعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلٌّ عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانوا قَالَتْ خَلُوفُ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا اتَّ جَارَكُمُ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ يَضِلُّونَ فَأْتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قال لكل ضعفو ولكن لا تعلمون وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من ظلم فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 تَآلَّنَ مُوَزِنٌ بَيْنَهُم أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ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 قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتموا لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خَوْفٌ عليكم ولا أنتم تحزنون وَادَا أَصْحَابَُّار أَصْحَابَ الْ أصحاب الجََّةِ أَنْ أأَفِضُوا عَلَن مِنَ الماء يَو مَِّا رَزَقَكُم اللهَّه قالوا إ اللهَّه حَرَّمَهُمَا عَ الكافِرينَّنَ التَّخَذُ لِينَهُم لَ وَلَعبَو وَغََّّتهُم الْ الحيةُ الُّنيام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 يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهلنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 حتى إذَا أَقلتْ سَحابًاثِ قَا سُقَنَاهُ لِبلَدٍ مَيتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْماء فَأَخْرَجَنَا بِهِ مِنْ كلُ السَّمرات كَذَلِكَ نُخْرِرجُ الْ المَوْتَ ل عَكُمُ تَذكرون وَبَلَدُ الطيبُ يَخْررجُ نَباتهُ بإذْنِ رَبِّهِ وََّذ خَبُ ثَ لاَا يَخْررج إلَّا نكدا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 أو أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليُنذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم قالوا أجتنا لعبُدَ الللهه وَوحدَهُ وَونَذَرَ مَا كان يَعبُدُ أَب أُونَا فاتناَا بِماَا تعيدنا إن كُ تَمِنَ الصَّادقم قال قدَدَ وَقَا عَلَكُم مِ الرَبّكُم رِجَسُ وَضَبَ أَتُجَدلونَني فيِي أأَسماء سََّيتُهَاأَنتُمُ وَأَب أُكُم مَا نَززَّل اللهَّ بِهَا مِن سُلطان فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَأَجَيْنَا هُوَ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى سَمُودَ أَخَاهُمْ صالحا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 وَقَالُوا يَا صَالِحُ تُنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ مُجَاثِمِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ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 أو لم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها الا ونشا وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من انبائها وَلا قدَد جَ أَتحم رُسُلُهُم بالِبَيّيناتِ فَمَا كانوا اليومِنُ بِماَا كَذَّبُ مِ قبل كَذَلِكَ يَطبع اللهَّ على كلُل بالِالكافِرين كَذَلِكَ يَطبعع اللهَّ علىى قُل بالِالكافِرين وَماَا وَجددناَا لِأكْسَدِهِم مِن حدَ وَإم وَجددنَا أَكْسَرَهُ لَفاسِقين.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 قَالُوا نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا بِرَبِّ العالمين رب موسى وهارون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 قالوا إا إلَ رَبِّنَا مُنْ قَلِبُون وَماَا تَنقِمُ مِا إِللاا أَنْ آممََّا بِآياتَِ رَبِنَا لََّا جَاءتْنَا رَبنَ أفرِْغَ عَلَيْنَا صَبَروا وَتَوفَّنَا مُسلْلِمِين وَق المَلَؤ مِن قَوْمِ فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا فِي الْعَوونَأَتَذَرُمُساَا وَقوموْمَهُ لُفْسِلُوا فِي الْ الأررضِ وَيَذَرَكَ وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم ونستحيي نساءهم وان فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين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 أو رَثن الْ القوْمَ الذينَ كانوا يسْتَدضفون مشِق الأرض وَمغااربهه التي باكناَ فيِيهام وَتمَّت كلمةَ ركحسْنَ على بن إسرلَ بما صَبروا وَودَّررن مَا كان يَصْنعُ ف العون وَقْه وَما كان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 وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ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 سَأصف عن آيات الذينَ ييتكبّونَ في الأوْضِ بِغير الحَِّ وَإر كل آي لا يُمنِنُوا بهَا وَإّر كل آي لا يُمنِنُوا بهَا وَإر سبِي الرُشْدِ لاَا ييتَّخذُه سَبيِيلا وَإ سَبيل الغَي ياتخذُوه سَبيام ذَللكَ بأَهُ كَذَّبوا بآياتنَا وكانوا عنها غافلين وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَهَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عَجَلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا يَتَّخِذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ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 يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عَلَيْهِمْ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون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 وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا مِنَ السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم يَوْمَ يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَـى تَأْذُنُونَ قَوْمَنَا إِنَّ اللَّهَ مُهْلِكِهِمْ ۖ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةٌ إِلَىٰ ربكم فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ آن جئنا الذين ينهون عن السم و اخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بعذاب بيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وَإِذ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن بَغَيْتُمْ لَيَأْتِيَنَّكُم عَذَابٌ مُّهِينٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُم مُّسُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُم يرجعون.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 وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُسْلِحِينَ وَإِذْ نَتَقَنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمُ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمُ وَخُذُوا مَا آتَيْنَاكُمُ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ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 ولو شئنا لرفعناه بها ولكنّه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الهث أو تتركه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا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 ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بِهَا ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الذين يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كانوا يَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَّنْ خَلَقْنَا عِمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِّلَ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي متين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 هو الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَت حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْهُ جَعَلْنَا لَهُ وَتَدًا وَجَعَلنا لَهُ مِنَ الْأَنْعَامِ سَبْعًا لِّتَذْكُرَ وَلََّ آتَهُمَا صَالِحَ جَعَى لَهُ شِركَم فِي مَا آتَهُمَا فَتَعَلَى اللهَّهُ عََّا يُشْرِكُونأَ يُشْرِكُونَ ماَا لا يَخْلُقُ شَيْئَو وَهُم يُخْلَقُون وَلَا يَسَْطيعونَ لَ نَصْر وَلَا أَفُسَهُم يصُرون وَإِنْ تَدعَعهُم إلىلَ الْهد ل يَتَّبععُكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قلوا ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمُ وَلَا أَنْفُسَهُمُ يَنْصُرُونَ وَإِنْ تَدْعُوهُمُ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمُ لَا يُبَصِرُونَ خُذِ الْعَفَّ وَامُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمُوا طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمُوا مُبَصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمُوا يُمِدُّونَ هُمُوا فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقَصِرُونَ